ستة، استمع إلى الحوار واخرأه ثم اكتبه في دفترك يا طلابي، لماذا تنقل مدينة مهمة في العالم الإسلامي؟ لأن معركة تنقل كانت معركة حياة أو ممات بالنسبة لنا وأصبحت الحروب البحرية والبرية جديدة فيها أحسنت يا أركان وكان جيش العدو أقوى من جيشنا ولكن جيشنا انتصر نصرا عظيما فيها صدقت يا علي تفضل يا محمد استشهد فيها جنود كثيرون ولكنهم كتبوا ملحمة فريدة معلمتي من الممكن أن أقرأ سطرا من نشيد الاستقلال؟ طبعا يا حسين تفضل لا تحسب أنما تحت رجليك ترابا وأيقن واحتسب لآلاف الراقدين من دون كفا أنت ابن الشهيد لا تؤذي الأجداد وركن لا تفرط بجنتك ولو أعطوك الكون بلا ثمن أحسنت يا حسين ما أجمل قراءتك لهذا الشعب